فَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّادِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا مُدِّي يَمِنَ الشَّاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ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 لا مدبر وَلَمْ يُعَقِفَ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أُسْلُكِ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَأْخُرُ بَيْضَاءً مِنْ عَيْلِ سُوءٍ وَضُمْ إلَيْكَ يَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ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 أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون